من تحت يقويني بحنان ينسيني همي أشتاق برك يا أمي للجنة من تحت القدم وأحن لحضن يقويني بحنان ينسيني همي في حب كف تحنو أشفى من ألمي أرضي أن أمنح روحي ففي الروح مع جسمي وفي القلب ومهجته وفي ذاك عيني ودمي أمي أمي